كلٌ في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملاء ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُحَاء إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلْزٌ أَوْ جَاءَ أَمَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمرك كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَةً وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ